بالعالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه والثبعين لهم بإحسان العام الدين أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلاه إليكم وأثنى عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا حالصة لوجه الله الكريم وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصومة وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أيها الإخوان إن طلب العلم والاستزادة من العلم والحرص على طلب العلم عن إخلاص ومحبة ورغبة ورخبة من أفضل القربة وأجل الطاعة فإن العلم فإن العلم أشرح فإن العلم الذي دعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف العلوم والله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء وبيزهم فقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو شهاده سبحانه وتعالى بالوحدانية قال سبحانه قل هل يستهى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادة وشهادة, وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بوحدانه وأمر الله نبيه أن يقول وقل ربي اذني علم والعلم الشرعي هو ميراث النبوة ميراث الأنبياء والأنبياء لم يورثوا ذنارا ولا ذرهما وإنما ورثوا العلم وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافد ومن اتصد بالعلم كان له مزية على غيره ولهذا فإن في حديثة بموسى الأشعر رضي الله عليه فأقسام الذي فيه بيان أقسام الناس الذين يقرؤون القرآن فعلى لمن يقرأ القرآن ميزة وإن كان من المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الفرجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الثمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظرة لا لحلها وطعمها بر المنافق الذي يقرأ القرآن صال له مزية وإن كان لا ينفعه لكن العلم يجعل الإسان مزية تميزه على غيره حتى الحيوانات الحيوانات المعلمة تتميز عن غيرها من غير المعلم. فالكلب المعلم له ميزة على غيره من الكلاب. كلب المعلم يجوز أكله مأكولات، أكله صيدا. والكلب غير المعلم لا يأكل صيد. في الشروط. فالالمسلم الذي من الله عليه في العلم وسير في طريق العلم عليه أن يقتبض بهذه النعمة ويعلم أن الله أراد به خيره. إن من علامات إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في دينه وأن يتبصر وأن يحرف على طلب العلم ولهذا ثبت في صحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم منطوقه أن ما فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يربيه خيرا ولا حول الأقوة إلا بنا وما ذات إلا لأن الفقه في الدين وسيلة وسيلة إلى العمل وإلى تنفيذ الإحكام والتصديق في ولهذا فإن العلماء ورثوا الأنبياء فأنتم استفتحتم إلى طريق العلم ونحسبكم والله حسيبكم أنكم قصدتم بذلك وجه الله والدار الآخرة لا تريدون مالا ولا جاها ولا شهادة ولا ولا وظيفة وإنما تطلبون العلم ل التبصر والتفكر فأصيكم ونفسي بالإخلاص والصدق مع الله أخلصوا طلبكم العلم لله واقصدوا بذلك وجه الله بالدار الآخرة لأن طلب العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات وهو أفضل من نوافل العبادة قال العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة يعني كونك تتفرغ لطلب العلم افضل من كونك تتفرغ لتصلي الليل لا تصلي صلاة الضحى او لتصوم الاثنين والخميس او لتصوم ثالث ايام من كل شهر اذا كان طلب العلم يمنعه من صلاة الليل او صلاة الضحى فعنت بين العمر اما تصلى الضحى او تحضر الدرس العلم, الدرس العلم. مقدم مقدم على صلاة الليل مقدم على إذا كان صيام الاثنين والخميس أو صيام الاثنين من كل شام يمنعك من طلب العلم وطلب العلم مقدم طلب العلم أفضل من نوافر العباد إنه ما زاد عن الفرائض وما ذاك إلا لأن طلب العلم يتبصر به الرسال في دين الله ويتفقه ويعلم الحلال والحرام يعلم ما حل الله ويعلم ما حرم الله يمتثل الأوامل والعسن والنواهي يعبد الله فيعبد الله على بسيطة، بخلاف الجاهل، أنه لا ليس عنده علم، فأوصيكم نفسي بإخلاص، يخلص الإنسان طلبه العلم، ويعلم أنه أنه أنه في عبادة عظيمة، أن طلبه العلم عبادة عظيمة من جل القرابات وأصل الطعام عليه أن يحسن القصد ويخلص النية. ويتذكر دائما أنه يعبد الله في طلب العلم. ويتذكر دائما أن الله أمن عليه بهذه النعمة العظيمة، ووجهه هذه الوجهة، وجعله وشرح قلبه، وشرح قلبه وصدره في طلب العلم. يرتبط بهذه النعمة، ويفرح بها. ولب صد الله وبرحمته، فبذلك فليفرح وخير من أي شخص. وعليه مع ذلك أن أهل العلم والمدرسين ويعرف لهم قدرهم وحرمتهم ويتأدب معهم في خطابه وفي أسلوبه وفي أسئلته وعليه مع ذلك أن يحذر من التعنف الذي يصاب به بعض الناس في أسئلته لا يتعنف لا يسأل أسئلة التعنف يسأل أسئلة يريد بها عن الرياء والسمعة أو يريد بها أن يعنف المسؤول وقعه في الحرج أو بأجل أن يغفر نفسه لا يسأل أسئلة يريد الفائدة ولا يسأل أسئلة غير واقعية أو أسئلة مستحيلة أو لا تكون فليسأل أسئلة يمكن أن تقع أو واقعة ويكون قص بذلك الفائدة وعليهم مع ذلك الحرص الحرص على حضور الدروس والحلقات العلمية وبذل الوسع والاستهاد و الكتاب بين يديه وعليه أن نحضر ذهنه نفسه حتى لا تريد عليه الخواطن والوسع ونحضر الذهن حتى عن المدرس ما يقود وعن المتكلم وعليه يعلق الفوائد العلمية لأن الفوائد العلمية قد تفوت ولهذا يقول العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة وعليه مع ذلك نستثق عما أشكل عليه ويرجع إلى جملائه يسألهم عما خطي عليه ويرجع إلى الشريط أيضا وعليه ما عليك أن يستفيد من أهل العلم تصال بهم هاتفيا أو شخصيا لكن كما سبق مع التأدب ومع القصد الحسن ومع السؤال عن الأشياء الممكنة والحذر من سؤال الأشياء المستحيلة أو التي لا تكون أو التي لا فائلة منها أو التي يقصد بها إعنات المسؤول ويقع في الحرج وإذائه أو السؤال في وقت غير مناسب، قد يحرم الإنسان العلم بسبب عدم تأدب بباعداب طالب العلم فلا بد للإنسان يخص عمره لله ولا تأدب باعداب طالب العلم وعليه مع ذلك أن يستفيد من الكتب ومن أهل العلم يس يسلك الطرق والوسائل التي يستفيد منها علما والوسائل فيها العاصل كثيرة منها حضور الحلقات والدورات العلمية ومنها حضور الدروس في المساجد ومنها سؤال أهل العلم هاتفيا أو شخصيا ومنها سماع الأسرطة المسيدة ومنها القراءة في كتب أهل العلم البصيرة ومنها الدراسة في المعاهد والقليات والمدارس العلمية كل هذه وسائل لطلب العلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع وعلى من الصالح ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكون الإخلاص في العمل والصدق في القول ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وأن من الريع والسمعة ومن المقاصد السيئة ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتكلم بما يصدق الله به على كتاب الإيمان الأوسط للإمام المجتهد المطلق العلامة شيخ الإسلام أبو العباس سكين الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ولعبد السلام الحليمية الحرالي رحمة الله عليه المولود سنة 1860 و600 من الهجرة والمتوفى سنتا 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة وشيك الإسلام معروف لدى الجميع وهو ممن نصر الله به حق وأظهر الله به معتقد أهل الصنة والجماعة وقد انتشرت كتبه ومؤلفاته ونفع الله بها في مشارف الأرض ومغاربها، ودعوة الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امتداد لدعوة الشيخ الإسلام المثنية رحمه الله، ولا زال الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كلهم يستفيدون من كتب الشيخ الإسلام المثنية والدليل على أمر مقيم وغيره من اهل العلم. والإمام، وهذا الإمام سيد الإسلام رضي الله عنه هو من نصر الله بالحق وأظهر به عقيدة السنة والجماعة وأراه قرر ما قرره وسقى للسنة والجماعة كله عليه أدلاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكرم العلم. وينذر أن يكون له قول ضعيف في المسائل العقدية مسائل الاعتقاد أما المسائل الفرعية فأمرها سهل مسائل الفروع في الفقه في غيرها لكن مسائل الاعتقاد سينزر أن يكون له قول ضعيف أو مرجوح رحمه الله وهذا كتاب الإيمان الأوسط وهذا كتاب الإيمان الصغير وله كتاب آخر أو كتاب الإيمان الكبير أو كتاب أو شرح هذه كتاب الإيمان الكبير هذا هو الذي نقرأه في في الإذاعة نتكلم على ما يسلّم الله وهذا كتاب الإيمان الأوسط أو الصغير وهو وكأن هذا هذا كتاب مختصر من كتاب الإيمان الكبير كتاب الإيمان الكبير الأوسط وهذه المباحث الموجودة في كتاب الإيمان الأوسط أو كتاب الإيمان الصغير. موجودة في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الكبير يزيد على الهجار نعم نقرأ, نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله بالله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلها إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا لله بإذنه وسراجًا منيرًا ففتح به أعيناً عميًا وآذانًا صمًّا تبصر به من العمى وأرشد به من الغيب وأنقذ به من الضلال. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد قال السيف العالم العامل الورع الناس. هذه هذه خطوة هذه خطوة مؤلف رحمه الله وتسمى خطوة الحاجة كثيرا وكثيرا ما يستحق بها الإمام رحمه الله. رسائل وكتبه كتبة سمى خطب الحاجة يعني النكاح سكرة هذه الخطبة في عند عقد النكاح وفي وغيرها إذا ستعدها الكتاب أو الرسالة أو الجمعة في وسط الجمعة فلا حرج تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده الحمد هو الثناعة المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية وهو أعلى من المدح فالمدح هو الإخطار عن صفات الممدوح وقد تكون هذه الصفات ليست اختيارية كما إذا مدحت الأسد لأنه قوي العضلات هذه الصفات الله لكنه لن يفعلها باختيارة الحمد فإنه ثناء على المحمود بالصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه فالحمد أبلغ من المدح الحمد هو الثناء على المحمود بالصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا جاء سعى الحمد في, في الثناء على الرب سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين تدح الله بها للحمد كتابه العظيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ونمتعل له عوجا وجميع أنواع أنواع المحامل كلها ملك لله ومستحق لها سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وهم ولن نعم ومسيها وما بالخلق من النعمة فهي من الله وما بيكون من نعمة فمن الله فلهذا كان سبحانه وتعالى هو مسحق في جميع عنواع المحامد وهو الملك لها سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه يعني نسعينه بالله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون والسين والتاء الهندس السين والتاء تدل على الطلب ونستغفره فقوة الحاجة نستغفره يعني نطلب منه مغفرة جميع الذنوب لأن الإنسان محل خطأ فهو بحاجة إلى الاستغفار طلب المغفرة والمغفرة هي سفك الذنب ومحو والعفو عنه والسلام من شرور الدنيا والآخرة فالمؤلف يقول نثني على الله سبحانه وتعزيه وعلي المحامد ونسأله العون ونطلب منه أن يغفر ذنوبنا وأن السرها وأن سنمنا بشريها في الدنيا والآخرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ولها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسوء أعمال. الشرور تأتي من النفس وتأتي من غير النفس. كذلك الأعمال تنسب سبوي للعظ. وهو المباشر ولها وهو الكاس ولها. الأعمال تكون حسنة أو تكون سيئة. ولهذا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسوء أعمال. من يهدي الله فلا مظل له ومن يظل فلا هادي هذا فيه فيه بيان ان الرب سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المظل هو الذي يقدف الهداية في قلب العبد ويجعله يختار الحق ويرضى به وهو سبحانه وتعالى مقدر, مقدر الضلال على العبد لما له من حكمة بالغة هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فوضلا منه وإنه ويظل من يشاء عقيد منه وحكم فليهديه الله فلا مظل هو ومن يظل فلا من هداه الله فلا يستطيع أحدهم أن يظله لو يسمع الخرق كلهم ع... ما استطاعوا أن يزله. ومن أظله الله فلا يستطيع أحدهما يهديه لو يسمعوا كلهم أن يظله ما استطاعوا وفي هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه يقول إن تسميته مهتدي يعني إن وصف بأنه مهتدي ببعنى أنه سمي مهتدي باب التسمي من يهدي الله فلا مضلل له ومن يضل فلا هذا ما يقول تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشد. ثم شهد المؤلف رحمه الله لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وحده لشهداني أقر وأعترف لأنه لا معبود بحق إن الله لا إله إلا الله هذه كلمة لا معبود حقه فالمعبود بحق هو الله وما سواه فهو معبود بالباطل. المعبودات كثيرة الشمس عبدت والقمر عبد والنجوم عبدت والكواكب، والبشر والحجر والأصنام والأوثان والجن والإنس والشياطين والبعض. كلهم عبدوا لكن بالباطل. والعبادة بالحق هي عبارة الله وحبه كما قال سبحانه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة أعظم كلمة وأصدر كلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة بيجلها خلق الله الحرق وعرسل الرسل وأنزل الكتب وانقسم الناس لأشقي وسعيد بيجلها خلق الجنة والنار وقاوة القيامة وحقت الحق ووقعت الواقع ويحق الله على عباده ونوحد الله ونحصل له العبادة فإنه لا يخلد سنها فهم من أهل الجنة قطعا ومتى على التوحيد هم من أهل الجنة قطعا لكن إما تعالى توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والتبائر دخل جنة من أولها. يوهل فضلا من الله تعالى وإحسان وإما تعالى توحيد ملطخ بالعاصي والتبائر والبدع دون الشرك فهو على خطر على خطر من العذاب الذي يصيبه في القبر قد يعذب في قبره وقد تصيبه أهوال وشدائس في موقف القيامة وقد يعذب النار فهو تحت مشيئة الله كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر الخبث ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإلى دخل النار حينه يعذب فيها على قدر جرائمه ومعاصيه في النهاية يخرج منها لا يخندق فليخرج منها إلى الجنة بشفاعة السافعين وبرحمتي الله ولا يبقى في النار إلا إذا تكامل خروج العصاة الموحدين من النار ولم يبقى منه النار على كفرها بجميع أصلاقها اليهود والنصارى والأثنيين والملاحدة والسوعي والمنافقين والمنافقون والمنافقين فلا يأخذون منها أبدا الآباء كما قال سبحانه إنها عليهم مقصدة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممجد قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم علامة ممكنة. وقال سبحانه كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه ما بفين فيها أحقابة يعني مددا متطاولة كلما قواحق أعقب الحق إلى ما لا نهاره. والشهادة الله تعالى بالوحدانية لا تصح إلا بالشهادة لنبيه بن رسالة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قررنا أهل بنهم أن الله أن محمد عبده أن محمد بن عبد الله بن عبد المقلب الحاشم القرشي العربي البكثي المدنى هو رسول الله عبد الله ورسوله وأنه خاتم النبي. إنه رسول الله وأنه رسول الله حقا رسول الله إلى والعجم إلى الجن والإنس إلى وأنه خاتم النبي وأنه لا نبي بعده هو عليه, عليه الصلاة فمن اعتقد أن سالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب او اعتقد ان بعده نبي هو كافر. قال الله تعالى تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون العالمين للجرب. قال سبحانه وارسلناك للناس رسوله. وكفر بالله شيء فقال سبحانه وما ارسلناك الا كافة للناس بسير ونبيه. فقال عليه الصلاة والسلام. والذي نفس بيده لا يسمعه بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يغنو به إلا دخل الله. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لحتقليل الجن والعنز العرب والعجم وهو آخر الأنبياء وخاتم النبيين ولا نبي بعد. قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا عاش الله وخاتم النبيين. فلا تفتح إحدى السالفة إلا بالأخرى فمن شهد لله تعالى بالوحدانية ولا Messenger برسالة لم تقبل ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا Messenger بالوحدانية لم تقبل لا بد من السالفة وإذا أطلق أحدهما دخلت فيها الأخرى ثم قال ثم قال صلى الله عليه وعلى عليه صلى الله عليه هذا سؤال سعى رب سبحانه وتعالى بي نصلي على نبيه والصلاة على نبي على نبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة الله على عبد أصح ما قيل فيها مروه أبو بكر في صحيح على بالعالية سبع الجليل انه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ إلى علاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يلسون عليه ثناء الله على عبد في الملأ إلى علاء هذا الصلاة من الله تنعو الله على عبد ملايك والصلاة من العدمي ومن الملائكة الدعاء دعاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأصحاب جمعوا صاحب والصحابي أصح ما كيف تعرف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة وما على الإيمان هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسر أن يراحك يدخل في ذلك العميان في فلا يمكن لهم المكسوب الآعمى إنه ولو ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هل هو الصحابة ويتrat��� يلق الذكالعراب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان وهو صحابة أم الأعراب الذين اجدوا والعرب لعلى عقابهم وماتوا على الكفر فليس من الصحابه. قلوا على آله وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل المراجب بآله ذريته وأقاربه وزوجاته وذلك زوجاته المؤمنون قيل ذلك علي والفاطمة والحسن والحسين والعباس عام النبي صلى الله عليه حمزة وأزواج بخلاله وقيل المراجب الآن أتباعه على دينه إلى يوم القيامة وعطف الآل على الصحابة، عطف الآل على الأصحاب، الأصحاب داخل يدخلون في الآل، فعطف الآل على الصحاب نعطف العام على على الخاص، وعطف الأصحاب على الآل نعطف الخاص على العام، فقال ط على آله وأصحابه، أصحابه داخل و في الآل، لأنهم الأتباع على الدين، واذا قيلوا على أصحابه وآله، صار الأصحاب ذكر مرتين. مرة بالخصوص ومرة بالعموم. بعده الله هذا. الله بين الله الله أن, أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أرسله بين الساعة هذا وصله على الصلاة. أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. بين يدي الساعة لأنه نبي الساعة. سمي نبي الساعة لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. والساعة تقوم في آخر أمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعثوا أنا والساعة كهدين. وقرن بين أسوع السبابة هو نبي الساعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله, الله بين يديه الساعة بشير ونذيرا بشيرا لما أطاعه بالجنة والكرار ونذيرا لمن عصاه بالنار وغضب الله وعقوبة نعم وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا هذه دعوة دعين الله دعين الله بإذنه حيث أمره الله بذلك بإذنه حول قدري وإذنه الدين الشرعي وأسباعه على الصراط كذلك ندعونا الله بإذنه. نعم ففتح به الله باذنه والسراج وسراج منيره نعم وصف السراج عليه الصلاة والسلام منير لأنه عليه الصلاه والسلام هو المبلغ عن الله ومبين طريق الجنة وطريق النار هو السراج عليه الصلاه والسلام يضيء لمن أراد الله هدايته السراج منير فمن ارد الله هدايته فانه يعرف طريق الجنة وطريق النار. فيوحد الله ويفس له العبادة ويعمل الأعمال التي ترضى الله. لان الرسول عليه الصلاة والسلام صراج منير انار الطريق. حيث دعا الى الله وعلى توحيده. وبينا الواجبات. والمحرمات. في الكتاب الذي أنزله في كتاب الله الذي أنزله عليه وفي سنة المطهرة هو السراج المنير نعم, ففتح عمياء نعم فتح الله ب أعين عميا وآذان صمّا وقلوب نعم فتح الله ب آذان فتح الله ب عميا وهي أعين الكفار الذين عموا عن الحق من أود الله هدايته فتح الله عينه للحق وآذان صمّا وياء ذا الكفار الذين صموا على سماء الحق لكن من عرض الله هدايته فتح الله اذنا في الحق وقلوبا غلفا عليها الغلاف ويقول كفره، كما قال الله سبحانه عنهم انهم قالوا وقالوا قلوبنا غلف يعني على الغلاف لكن من اراد الله هدايته فتح الله ازال الله هذا الغلاف فنفذ اليه الحق فامنا واسلموا استقام نعم تضصر به من العمى به من الغي نعم به من هو الكفر والمعاصي وارشد به من الغي الغي الضلال والشرك ارشد ب بدعوة تعالى الاسلام الذي أنزله الله عليه وهو قران عظيم السنة ارشد به من الغي في ارشاد يوي الانسان في المستقيم حتى لا يسلك طريق الغي نعم وانقذ به من الضلاله نعم انقذ الله به محمد صلى الله عليه من الضلاله من الكفر الضلاله الكفر والبدع نعم صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كما سبق صلى الله عليه وعلى اله هنا ولا يذكر اصحابه يذكر الصحابه فيه ويعطف في الصحابه عليه طلب العطف الخاص على الان نعم وسلم تسليما كثيرا كالدعاء دعاء, دعاء لدبي السلامه نعم أيها اللهم اللهم سلم نعم أما بعد فقال الشيخ العالم العامل أما بعد أما بعد هذه الكلبة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء أما بعد يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء وقصّل في أول من قالها في الأول من قالها داود النبي عليه الصلاة والسلام كأنه هي في فصل الخطاب وفي أول من قالها قصة السعيد الأبيدي وقيل غير ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في خطبة أما بعد يعني أما بعد فإن أحسن الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويأولى من قل وبعد بعض الناس بعض الناس يقول وبعد أما بعد أحسن قل وبعد أما بعد كالنبي يقول أما بعد في الخطبة وكذلك العلماء غيرهم يقول وبعد أما بعد نعم انتقال, انتقال من الخطبة إلى الدخول في موضوع الصلح نعم أما بعد فقال الشيخ العالم العامل الورع الناس شيخ الإسلام بقية السلف الكرام ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشامي رحمه الله تعالى هذا والقابله العالم أشك أنه عالم إمام ومجتهد ورع زاهد كل هذه وصفه لنا كنت أبو العباس شيخ الإسلام لقب شيخ الإسلام المتميّه الحراني لأنه ولد في بلد حراني قال الحراني وقال الشامي لأنه في بلاد الشام نعم وكانت الشام في ذلك الوقت كذلك كان العراق كانت محط في العلماء كان العلماء متوافرون في ذلك الزمان والعلم منتشر هناك نعم قصل يتضمن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وجوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقوله في آخر الحديث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 المؤلف رحمه الله بدأ في الفصل هنا فقال فصل تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وجابوه عن ذلك وقوله في آخر الحديث فجعل جعل هذا الدين هذا كله من الدين يعني حديث جبريل هو الحديث المشهور وقويل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من الحديث أبي هريرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا حديث طويل مشهور يسمى يسمى بحديث إبرايل ويسمى بحديث عمر رضي الله عنه يسمى حديث إبرايل أخرجه الإمام مسلم رحمه الله مطولا في كتاب الإيمان وأخرجه أبو داود في كتاب السنة في المرضة الكتاب الإيمان والنساء كتاب الإيمان و單رائع وابن ماجهة المقدمة وأخرجه الإمام أحمد والبغوي في سبق السنة وابن حدبان وغيرهم وآخرجه الإمام أمحمد مختصرا ومقولا وابن أبي شيبة عن ابن عمر ورئى الحديث من طريقة ابي هريرة البخاري لكن مختصر في كتاب الإيمان ومسلم أيضا في الإيمان والشرائع وأحمد بن حبان وابن أبي شيبة هذا الحديث هو حديث جبرايل رواه الإمام مسلم مطولا من حديث عمر رضي الله عنه ورواه البخاري اختصرا رواه البخاري ومسلم أيضا الشيخان من هذا يبدو هريرا مخصر فهذا الحديث حديث عظيم وفيه أن أن جبرايل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل في صورة عربي رأه الصحابة فدل على أن الملك سيب ملك الملك ملك الوحيد وهو أقوى أشرف الملائكة وأفضل الملائكة أفضل الملائكة, الملائكة ورؤساء الملائكة ثلاثة سبريل ومثيل وإسقاطي هؤلاء الثلاثة هم رؤساء الملائكة وذلك أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة. وجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح ومسائيل موكل بالقطر والمطر والماء الذي فيه حياة الحيوانات والنباتات، وإسرافيل موكل بالنفس الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد الموت فكل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة فهم رؤساء الملائكة وأفضل الملائكة ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور في الاستفتاح في صلاة الليل في الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة كما تمت في صحيح مسلم من حني عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الليل في الصلاة يستفتح بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرايل والملائكة وإسرافيل فاطر السماءات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهذري لما خلف فيم الحق بإملك إنك تهدي من تشاء والعصور مستقيم هذا السفاح السفاح كان النبي صلى الله عليه وسلم في سر الليل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله غربوبية لهؤلاء الثلاثة الذين وصلوا بما فيه الحياة. اللهم رب جبرائيل فاجبرائيل وجبريل وميثايل وميثام اللهم رب جبرائيل وميثايل وإسرافيل ترسل النبي صلى الله عليه وسلم بروبيه بي الله لهؤلاء الاشتراف فجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عربي شفاء النائم نبها أUMBARAK ALLAH لا تنام. ففتوسل النبي صلى الله عليه وسلم تروية الله تعالى ما في حناته. وتبدي العثة في صورة رجل عربي. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ال... عن الإسلام. ثم سأل عن الإيمان. ثم سأل عن الإحسان. وجمع في سبب مجيء جبرائيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني سلوني فهابوا فأرسل الله لابرائيل وجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن الملك فسوى فشكا فسوى أعطاه الله قدرة يأتي في سورة أعرابي هنا ورعاه الصحابة وكثيرا ما يأتي في سورة بيحة الكلب وكان رجلا جميلا وأما صورته التي خلقها الله عليها فهو فله ستمائة جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض ورعاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة مرة في مرة في الأرض عند في البعثة عند غالي حرا وطعى ملكا قاعدا بين السماء والأرض قد سد الأفق فرعب منه رعبا شديدا وجاء إلى زوجه خديجة وقال الله أقرأ يا محمد أقرأ في أول بعثة. قال معنى أنا بقارئ. يعني ليس قارئاً. أنا لسه قارئ. متناغم. ما تعلمت القراءة ولا الكتاب. يعني أمي على السماحة قرأ ولا كتب. قرأ ثلاث مرات. في كل مرة يغطه حتى بلغ منه الجهد. أنا تهيء لتحمل الرسالة وأعبائها. فذهب إلى زوجي خليج وقال خف ونفسلج عقلي. قال كل الله والله لا يخزي في الله وعبده. إن كلا تصل الرحم وتحمل كل وتقري الضير وتحمل, الكل وتحمل, الضيف وتحمل وتكسب المعدوم وتعينه على نوع الحق ورأه مرة ثانية على هذه الصورة ليلة المعراج حينما جاوز السبع طلاب عند سدرب المنتهى رأى على هذه الصورة ورأهم صور مرات كثيرة بصورة متعددة وهذه مرة جاءت صورة أعرابي واسند ركبته إلى ركبته ووضع كتفه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام هذا السؤال الأول فأخبرهم النبي صلى الله عليه فقال للسامة لأن الآن نحن الحديث هذا كتاب الإيمان الكبير كتاب الإيمان الصغير يدور على سر الحديث الأول هنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسدى ركبتيه وركبتيه ووضع كتيب على فتيله وقال يا محمد أكوني عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد على لا إلى هاي الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ويتقى الزكاة وتصبر رمضان أو أن تقول الصلاة وتقي الزكاة وتصبر رمضان وتفجري فسر الإسلام بالأركان الخمس. ركن الأول الشهادة لما تعالى بالأهدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والثاني إقام الصلاة والثلاثة الزكاة والرابع صوم رمضان والخامس حج ويت الله الحرام انتبهوا ليه... لهذه الآتان لأنني سأعطي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله ثم سأل السؤال الثاني قال أخبرني عن الإبعاء قال صدق قال الصلاة فعجبنا له يسأله ويصدقه كيف هذا سؤال العارف العادة هنا الذي يسأل ما يعلم وهذا يسأل ويصدق السؤال السؤال العارف فتعجب الصحابة قال فعجبنا له يسأله ويصدقه هذا سؤال العارف هو الواقع هذا هو سؤال العارف إنما سأل ليعلم لي الناسين بي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تبنى بالله وملائكته وكتبه ورسله ولو ملاخب والقدر الخلي وسلم فسر الإيمان بالأصول الباطنة الأركان الباطنة الستة الإسلام فسر بأعمالا ظاهر الشهادة كان نطلق الشارتين والصلاة والزكاة والصم الحج والإيمان فسره بأي شيء في الإيمان الباطل قال أن تؤمن بالله تصديق باطل أن تؤمن بالله وملائفته وكتبه ورسله ولوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ويصدقه ثم قال زع السؤال الثالث قال أخبرني عن الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يرى تعبد الله على المشاهدة جعل على الإحسان له مرتبة ثانية. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه تعبد الله على المشاهد المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يرى يعني ضعفت عن المرتبة الأولى فإنك تنتقي المرتبة التي بعدها المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى كأنك تشاهد الله والسانية إن لم تكن تراه حينما تعبد الله على أنه يراك هذه المرتبة عالية مرتبة الإحسان جميل معنى هذا أنك حينما تعبد الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج والولدين والسلط الرحم تعبد الله على المشاهد تستحوط على المراقبة أنك تراقب الله والله يراقبك تستشعر هذا على الإحسان قال صدقك ثم وجه إلى السؤال الرابر. قال أخبرني عن الساعات. السؤال الرابع ما ما عن الرسول ما عندي عنده يس عنده جو. قال ما عندي جو. ما يعلمها. ما يعلم ما المسئول عنها بيعلم من الساعة. أنا المسئول عن الساعة. فأنا لست أعلم منك. يعني علمي وعلمك سوء. الساعة فا يعلم. لا ما ما علمها اليوم. قال هذا يسرو كان الساعة. قل علمها عند ربي لا يجلبها لوقتها إلا. وبالمناسبة طيب خايف عند في عندي كتاب أو يعني على الاستنسيل واحد كتبه وحدد قيام وقت الساعة وحدد قي قيام و هذا ما ما من المخرفين هذا ومنسول كتاب مكتوب عليه مؤلف مؤلف يمكن مؤلف مستعمر كتبه فهد السادة فهد السادة ذكر أن خروج نزول المسيح في سبأ المريم سنة 1916 ميلادي ما هو تلان وان قيام الساعة أه أه عام 2010 ميلادي هذا مما يدل على شخافته ويأرخ التاريخ النصرائي ولا يؤرخ بالتاريخ في الإسلامي هذا من المخرفين لا. نعم الآن جعل لخروج المسيح في المجال هذا وجعل حدد في الوقت والنبي يقول ما المسؤول عن هذا السؤال حددها فالنبي صلى قال ما المسؤول عنها بأعلمها من الساعة يعني علمه علم قصوى وجه إلى السؤال الخامس قال أخبرني على ما رأيتك إذا كنت لا تعلم القصة أخبرني عن العلامات فأخبره النبي على العلامات قال, قال, قال, قال أن تلذ الأمة ربتها وأن أن تلذ الأمة ربتها الأمة تلد سيدتها كيف ذلك؟ أما شباع تشرى تلد مولودة تكون سيدة على أمها. قال قال العلماء مع ذلك أن أكثر الصراط يتزوج ويتسرع الملوك الإماء ثم تلد الأمثُ بنث للملك فتكون بنت الملك سيدة على أمها وفي الأصح أن ثلث الأمث ربها. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيخ طاولون في البنياء يعني الفقراء الحفاة الذين لا نعال لهم العراة الذين لا سياب عليه العالة الفقراء يتطاولون في البنياء والحديث له ألفاظ أخرى ثم لبثمنيا وفي لفظ بعض الهاتف قال النبي ردوا السائر فذهبوا فلم يجدوا أحدا خرج الرجل من عندهم لما ذهبوا ما وجدوا ملك صار ملك ململائسه ما وجدوا أحد ثم أيضا كذلك في الأول لما جاء لما جاء جاء في حالة غريبة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر والعادة في ذلك الوقت الأصفار متعبة ال يأتي من الصفر تكون فيها برتها متسخة وشعره كذلك مثل هذا ثيابه بيضاء جميلة كأنه كانوا خلف البيت لا مثل الآن وشعره كذلك أصفر ما في غبار ولا كذا تعجر كيف مسافر يأتي بهذه الصورة فقال النبي مرد السائل وفي وقت قال نالفتنا مالية فقال عمر أتدري ما للسائل فقال عمر الله ورسوله أعلم هذا يقال للنبي صلى صنف في حال وقت حياته في حال حياته يقال الله ورسوله أعلم أما بعد وفاته يقال الله أعلم لأن الرسول لا يعلم الغير ولا يعلم ما حوال أمتك لكن في حال حياته قال الله ورسوله وبعد وفاته قال الله وعليه فقال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم هذه اللحظة ذكرها عن مؤلفها قال لما ذكر قال تضم الحديث جبريل عن الإسلام والإيمان قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم وصلت حمرة دينكم لما سألهم قال تدرون من السائل قال ما ندري قال هذا جبريل لماذا جاء أتاكم وعلمكم دينكم فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان هذا هو الدين إذا هذا هو الدين الإسلام والإيمان والإحسان داخل مسمى الدين. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان وله وثلاث مرات له كم مرتبة؟ ثلاث مرات مركبة الإسلام ثم المرتبة الثانية مع مرتبة الإيمان أعلى ثم المرتبة الثالثة هي المرتبة الإحسان قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم إذن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان وهي مراتب الله الإسلام والإيمان والإحسان أعلىها الأحسان ثم الإيمان ثم الإسلام فهل الإسلام والإيمان شيء واحد أو اختلفان في هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإحسان ففسر الإسلام بأي شيء بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالاعتقادات الاعتقادات الضاطنة إلا نفرق بينهم وجاءت الحصص أيضا في التفرق بينهم مثل قوله سبحان إن المسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنات فرق بينهم وفي قول الله عز وجل في السورة الحجرات قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وفي حديث سعيد يوقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني أعطيات رجلا أعطى بعض الناس أطايا يتألفوا مع الإسلام وترك رجلا هو أعجبهم إلي فقلت إلى رسول ما لك عن فلان والله إني لأراه لا مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما يعني ما وصل إلى درجة الإيمان أو مسلما فسكت فسكت ثم غلبني ما أعجب فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني راه مسلما فقال أو مؤمنا فسكت سكت ثم غلبني ما أعجب فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني راه مؤمنا فقال أو مسلما ثم قال النبي أقفانا الشعب إني لأعطي لا الرجل وغيره أحب إلي ما خافت أن يكبه الله على وشي في النوم يعني إن النبي يعطي العطايا ويتألفوا مع الإسلام فمن كان قوي الإيمان لا يعطيه يتركه لإيمان ومن كان ضعيف الإيمان يعطيه حتى لا يرخد عنديه حتى يتقوي إيمان هذا فيه فرق بين الإيمان والإسلام اختلف العلماء في الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد أو شيء آخر فذهب بعض العلماء بعض أهل السنة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام وعلى رأس الإمام البخاري ومحمد أو بن رص المروزي فقالوا الإيمان والإسلام شيء واحد وسارتهم في هذا بعض البدع والخوارج والمتزلفين فقالوا إن الإيمان هو الإسلام وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام تشهد والله الله أن إله الله قالوا هذا على تقدير التقدير المحدود والتقدير شعائر الإسلام صارت من وقالوا إن الآية، آية الفجرات، قالت العرب أمّننا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. هذه الآية المنافقين، لأن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في الظاهر. لأن المنافقين يوثرون الإسلام ويبدون الكفر. وذهب جمهور العلماء. والمحاقق من العلم إلى أن الإسلام والإيمان شيئان وأنهما إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى أما إذا أفرد أحدهما وتجرد عن الآخر فإنه يدخل فيه الآخر إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا اجتمعا كسر الإسلام بالعمال الظاهرة وكسر الإمام بالأعمال الباطنة كما في حليل وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء وعليه المحققون بشكل مثنيا وغيره من أهل العلم. الكلام على الإسلام والإيمان يطول والأسئلة كثيرة لعلنا نتوقف وغدا إن شاء الله نكمل بحث نترك بقية الوقت لأسئلة. الله الرحمن الرحيم يقول السائل نحن شباب جئنا من دولة لبنان ولا يخفى عليك حفظك الله حال الإسلام فيها فبماذا تنصحنا به عند رجوعنا إلى بلدنا بعد الدورة العلمية وهل المجيء إلى هذه البلاد لإقامة الدين يعتبر هجرة أم لا؟ وهل إيش؟ يقول وهل المجيء إلى هذه الدولة إلى هذه البلاد لإقامة الدين يعتبر هجرة؟ ننصحكم أولا باستمرار في طلب العلم والاستزادة من طلب التبصر والتفقوة والاستمرار في طلب العلم بعد الدورة تستطيعون تواصلون طلب العلم عن طريق الشبكة الدروس العلمية التي تنشر وعن طريق سؤال أهل العلم ومهاتفتهم وكذلك عن قراءة الكتب النافعة تستمرون ثم بعد ذلك تنشرون هذا العلم بقدر استطاعتكم وتدعون إلى الله بالحكمة والدين والرزق من حولكم من أهليكم من جيرانكم ومجتمعكم في الطرق المناسبة التي ترونها كفيلة بإصال العلم فتح المدارس يسمح لكم قابة الدورات والدروس على حسب الاستطاعة، لكن نصيهم بالاستمرار في طلب العلم والاستزادة من طلب العلم. واما مجيء من هذه البلاد هو مجيء لطلب العلم، سفر لطلب العلم، رحلة لطلب العلم، والرحلة طلب العلم معروف عند اهل العلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وبركاته. لله على من حبيتكم فيه. أسأل الله أن يكون ، وتحبينة في الله ، وهي داري كرامة أنه هل النجاشي يعد من الصحابة أم من عداد المسلمين النجاشي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه سبق تعريف عليف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومعت على الإسلام فهو ممن أسفى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من أسفى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فيعده العلماء من المخبرمين، حكم حكم التابعين لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم يراه ولم يلقاه ولم يستمع به فهو من الملوك المؤمنين المسلمين ولهذا فإن النبي صلى شهد له بالإيمان والأخوة ولما مات خرج النبي صل الله عليه وسلم بالصحابة إلى مصلّة وصفّهم فقال مات أخذ لكم وكبر عليه وكبرا عليه أربعة نعم سائل يقول ظهرت دعوات في هذا الزمن من بعض المشروحين تقول أن شيخ الإسلام مثيمية رحمه الله ليست كل أقواله من أهل أقوال أهل السنة فما رأيكم بذلك؟ طائرة من هذه الدعوات دعوات هدامة وهناك بعض, بعض المنحرفين الآن الذين يشككون في كلام أهل العلم وفي كتب أهل العلم شككوا في كثير من الكتب حتى قالوا أن بعض الكتب ليست نسبتها غير صحيحة ربما لسالة الإمام أحمد لم تثبت ولسالة كذا لم،, لم،, لم تثبت الإمام أحمد ولسالة مثلا العقيدة الواصلية لم تثبت الشيخ الشيخ الإسلام هكذا يريدون أن لا تثبت هذه الكتب حتى يطعنوا فيها لأنها تخالف معتقدهم الفاسق هذه دعوات هدامة قصد, قصد منها أصحابها التمثيل من الأئمة ومن أقوالهم ومن كتبهم فنصيحتي أخواني طلبتهم أن, أن يعرضوا عن هذه الدعوات وأن ينشروها وأن يحذروا منها هي دعواتها الدامة قصد منها أعداء للسماء التنفير من العلماء ومن العلماء ومن أقوالهم ومما قرروه من العقيدة السليمة التي استدلوا عليها بكتاب الله وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فذلك يسأل أمن يتكلم في عقيدة في الشيخ محمد بن نوح الألباني رحمه الله ويطعن في إيمانه محمد بن نوح محمد بن أصل الدين هلا نعم هيك. الشيخ محمد بن أصل الدين زي ما هالسنة والجماعة فهؤلاء الذين يطعنون فيهم من المغربيين والشيخ محمد بن أصل الدين لما المحدث لو طول أطية الحديث وله فما أراءه صقية قد يغلط غلط وغيره يقول لا أغلط. وقد يغلب في في بعض المسائل لكنه في جملة من من السنة والجماعة ويمكن قد يغلب في بعض المسائل فيما يتعلق بالإيمان وغيره بسبب معصوب نعم كل من أخذ من قوله ويرد يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل هل يصح حديث الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت هذا في حديث من عمر الحديث ابن عمر الذي رواه الشيخان الذي تقال بني الإسلام على خمس شهادة في أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله ويقام الصلاة ويكيزته وصوم رضا هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن حديث من عمر نعم يقول ما الفرق بين الإيمان والاعتقاد سيأتي إن شاء الله غدا للكلام عن الإيمان وأن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره و وآمله <تصفيق> الاعتقاد والإقرار التصديق والاعتقاد والإقرار متقاربة تصفيقا يعتقد يعتقد صدق يعتقد صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم نعم سائل يسأل عمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به نعم. ثم ارتد بعد وفاته ثم آمن بعد حرب المرسدين هل يعتبر من الصحابة نعم نعم إذا مات على الإيمان فهو من الصحابة فإن مات على الكفر لسه من الصحابة وذلك أن المفد إذا رجع الإسلام من الله عليه والإسلام فإنه يحرز أعماله السابقة ولا ولا تضيع عليه أما إذا الفد ومات على الكفر بطلت أعماله وحبط أعماله لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل الموت على الردة قال سبحانه وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حظ التعماد في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار في آخرة فمن تجد وما تعالكم حظ التعماد ومن تجد ومن الله عليه وجل عاد إلى الإسلام وما تعاد الإسلام سلبته أعماله وأحرزها بإيمانه والحمد لله نعم يقول فضيل السشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يقول أنه أصيب بالشك والدي الكفر فكيف يستطيع أن يجيه علما بأن الذي أصيب به ليس وساوس بل هي شك عليه الثوبة إذا كان ليس وساوس أو شك عنده شك في الله في وجود الله أو شك في استحقق الله الوحدانية أو شك مثلا في ربوبية الله أو في أسماء وصفاته أو شك في ملك من الملاعكة أو شك في الرسل أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شك ما يدل هل هي حق أو غير حق أو شك في البعث أو في الجنة أو في النار هذا كفر وليظه الله كما أخبر الله عن صاحب في صاحب الجنتين دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة فرقان هذا الشكل قال له الصاحب هو حر أكفرت كفر بهذا الشكل أكفرت بالذي خلق. إذا كان هذا الشخص تشك عليه التوبة عليه التوبة من هذا الكفر وعليه الجديد يستمر من جديد ويعتقد عقيدة جازمة لا يتطرق إلى شك هذا الأمر الذي شك فيه هذا شك في الله أو في الملائثة أو في الرسل أو في الكتب أو في البعث أو في الجنة أو في النار نعم يقول السائل هل الصلاة شيء يعني نثوب من هذا الإنكار من إنكار جهد الرمعلوم الذي ضرورة علينا ثوب من هذا الجهد كل من شك علينا ثوب من هذا الشك ويجذب ويعتقد نعم يقول السائل هل الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشمل بعض بعض الرافضة والبعديين لا الذين يدعون نسبهم للنبي وسلم ما تشمل المؤمنين ما تسلم المؤمنين تشمل آلها يعني آله مؤمنين آله يعني أهل بيته المؤمنين وعلى علي ما تشمل ما تشمل أبا لهب ولا تشمل لا تشمل أبا لهب ولا أبا جهل وهم من علم آل النبي صلى الله عليه ما تفعل فا تشمل علي وفاطمة وحسن والحسين والعباس المؤمنين وحمزة وابو لهب وابو جهل ما تشمل وابو طالب ما تشمل هم من علم النبي صلى الله <تصفيق> عليه وسلم نعم فالراصد اللي مساعي من هذا وعد الله وعد الله نعم يقول هل من آراء شيخ الإسلام رحمه الله تكفير معين؟ إذا قامت عليه الفجة الشيخ الإسلام وغيره المعين إذا قامت عليه الفجة ووجدت الشضورة كفت الموالع يكفر أما إذا لم تقم علي الفجة فلا يكفر حتى, حتى تكشف الشبهة ويقام وتوجد الشضورة ولكن conspria في نعم ما صحة؟ ما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله؟ أنه قال من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أربعين مرة بين سنة الفجر إلى صلاة الفجر رزق حياة القلب ما ما أعلمها لا أعلم صحة هذا هذا إذا كان ورد في هذا عنه يراجع على السائل يثبت هذا إذا ثبت لسنة الصحيف وإلا فلا. فلا يقبل نعم يقول هل لأهل البدع حجة في أثر عمر رضي الله عنه إنما قال يا سارية الجبل على معرفة الغيب والكشف لا ليس لهم مفجة هذا مبقى الكرامة كرامة كرامة, كرامة الأولى معروفة قد يكشف للولي ما لم يكشف غيره هذا من كشف من كرامة يا رضي الله عنه أما الصوفية والدعون علم الغيب فهذا كفر وظلال نعم يقول السائل جئت من خارج مدينة الرياض وأنا مسافر فهل أخذ برخص, برخص السفر مع العلم لأني مقيم إلى نهاية الدورة العلمية نعم هذا يذكرني أن أحد الأفوان ساعدني قبل بعد الصلاة وقال هل نصلي السنة الراكبة أو نؤخرها فصلها الآن السنة الراكبة ما تؤخر السنة الراكبة المغرب إلى في وقت العشاء فإذا دخل وقت العشاء ذهب وقتها وأنا أشاهد بأخوان يجيسون ولا يصلوا للسنة الراتبة هذا غلط إن بغير سنن يحفظون الراتبة بعد المغرب صلى السنة الراتبة وأما المسافر الذي أتى من بعيد فإذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام فالصواب الذي في عليه النصوص والذي قرره جمهور العلماء أنه تنقطع حكام السفر من أول فريضة يصليها من أول فريضة يصليها يصلي السنن الرواتب من أول فريضة أما إذا نوع لقاء يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فقط، أو لو حاجة ولد لي بس تنفيذ هذا لا يزال مسافر، لكن إذا صلى مع مع الإمام وأثم صلاة وحكم مقيم، وينصلا وحده مع المسافرين هنا يقص الصلات ولا يسل السنة سنه رات الظهر رات راتبة المغرب راتبة العشاء أما سنة الفجر لا سفر حاضر ولا سفر، فال الذين جاءوا للدورة وقد قرروا ونوى أن يقيموا اسبوعين ليسوا مسافرين من أول فريضة انقطع حكم الصفران نعم عليهم أن يصلوا الصنع الرواتب وغيرها وليس لهم الأقصر ولا العلاج نعم يقول السائل أعطيت زوجتي مالا غضويا وهي لا تعلم أنه من الربا مالا وعيش مالا من الربا نعم وهي لا تعلم ذلك واشترت فيه ذهبا فكيف التخلص من هذا الذهب وهل يجب علي أخبارها بذلك وهل يصلح التصدق به في بناء مسجد نعم عليه كان ما يقابل هذا هذا المال. الأسم الأسم عليه هي لا اسم عليها. عليه ما يقابلها قيمة الذهب في المصالح العامة. ينفق في المصالح العامة بنية التخلص منها. لا بنية التقرب إلى الله. إذا وصل إلى الإنسان فوائد ربوية أول لا يجوز له أن يأخذها. إن أم لا يأخذها فلا يأخذها. وإلا ممكن أو لا يستطيع ردها. فإنه ينفقها في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منها. لا بنيّة التقرب. نفكها على الساكين على الفقراء، على المساجد، على مدارس حديث القرآن، دور الأئسام. بنيّة التخلص منها. لا بنيّة التقرب إلى الله. الوحيد الذي تبرع ودمع. نعم. فأنت تخرج لقيمة الذهب والمصالح العامة. بنيّة التخلص منها. نعم. يسأل عن الحكم الوضوء من برادات المياه حال ازدحام مواضع الوضوء. وما صحة ما ذكر عن الشيخ النباز رحمه الله. أنه يرى عدم صحة صلاة وتوضع من برادات المياه نعم لا يجوز الوضوء من البرادات لأن البرادات إنما وضعت للشرب لم تضع للوضوء ولو توضأ الناس منها تعطل الشرب وتعطل مصلحة غرض الواقف فالوضوء من البرادات يعتبر يعتبر الماء مغصوب توضع بماء مغصوف وإذا توضى بالمعنى المعصوب فاخترف العلماء على قولين منهم أن من يقول لا تصح الصلاة كما لو صلى في أرض معصوبة أو صلى في ثوب ثوب حريق فإنها لا تصح الصلاة في مذهب الإمام أحمد وجماعة وقول الثاني أن تصح مع الإثم وهذا هو مع الصلاة مع الإثم فله أجر الصلاة عليه إثم الرصد كن آكد ففيها قولة العلم القول الأول هو ظاهر من الأحناب وغيرهم أن الصلاة غير الصحيحة طائلة علينا عيد الصلاة والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الأئمة والقول الثاني هو قول الأحناب هذا السائل يسأل عن توجيه نصيحة لبعض الأخوة الذين يحضرون يحضرون الدروس ويسمعون ويتحدثون ويشوشون على من يحضروا للدرس نعم نصح أولئك طن أن يتعذبوا في آيات طلب العلم جاؤوا للفائدة عليهم تأدبوا يجلسوا واستفيدوا أما أن يشوشوا فهذا غلط كبير كانوا يشوشون معنى هذا مع هذا في, في يتسببون في عدم الفائدة العلمية وعدم الوصول الفائدة إلى من يريدها يخشى عليهم من العذر لكن أنصحهم أن يجلسوا حيث ينتهي بهم مجلس حيث ينتهي بهم مكان في المختب و... وينبغي الإخبار أن يتفسحوا ويتوسعوا ولكن يحرص كل الحص على أن يشوشوا على أن لا يشوشوا على إخوانهم لأن لا يحرمهم الفائدة ولأن يخشى عليهم من الإفر ولأنه يخشى عليهم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين ومن بعد قال رحمه الله تعالى أول, فصل, فصل, أول فصل, فصل فضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وجوابه عن ذلك وقوله في آخر الحديث هذا جبريل وتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين جعل هذا كله فجعل هذا كله من الدين وللناس بالإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى ومتفقين أخرى ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا كتاب الأيمان الأوسط أو الصغير شرف الحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث بطوله وإنما ذكر معناه فقال تضمن حديث سؤال حديث جبرائيل سؤاله سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الـ عن, الـ عن الإسلام ثم عن الإحسان ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم قال في آخر الحديث هذا جدير وثاكم وعلمكم دينكم فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دين هذا هو الدين الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان فالدين له ثلاثة مراتب كما سبق الكلام عارفين ثلاثة الماضية الدين ثلاث مرات الإسلام والإيمان والإحسان والمؤلف رحمه الله الشيخ الدستان المتابية يقول إن الناس خلفوا في مسمى الإسلام وفي مسمى الإيمان مختلفين تارى ومختلفين تارى وقال إن الحق يتبين بعد معرفة الأصول المتفق عليها وذكر من هذه الأصول كما سيأتي الاصول المتفق عليها المجمع عليها اللي اتفقنا عليها النصوص اصلا الأصل الاول أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينه ثلاث طوائف مؤمنون طاعتن بالظاهره وكفار طاعنين بالظاهره ومسلمون في الظاهر وكفار في الباطن وهم باطني هذا أصل متفق عليه مجمع عليه نص عليه النصوص من الكتاب ومن السنه وأجمع عليه العلم النص الثاني أن ان النصوص وصفت أقوام من الناس بالاسلام دون ان مدفت عنهم الايمان كقوله تعالى قال الاعراب امننا قل لم تصدقوا ولكن قولوا اسلمنا وقوله صلى الله عليه وسلم سالا ابي وقاص لما قال له انا أعطى عليه الصلاة والسلام رجالا يتألفوا عن الإسلام مالك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم ثلاث مرات والخلاصة في هذا أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان اختلف الناس فيه على أقوى القول الأول أن مسمى الإسلام هو الكلمة ومسمى الإيمان العمل الكلمة يعني أن نطلب الشهادة لا إله أهل الله وأن محمد رسول الله من نطق بهما هو المسلم فإذا عمل وقد الواجبات فترك المحرمات فهو المؤمن وهذا القول مروي عن الإيمان الزهري رحمه الله وبعض أهل السنة. أن الإسلام هو الكلمة والإمام العمر وليس مقصود الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل مسمى الإسلام فإن الإمام الزهري أجل من أن عليه مثل ذلك لكن مقصود الإمام الزهري بقوله أن الإسلام هو كلمة أن الإنسان إذا نطق بالشهاد حكم له بالإسلام وتميز عن المشركين وعن اليهود والنصارى والعمل والأعمال كلها داخلها في المسمئين ومن أدلتهم قول الله تعالى ثم عرهم الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات بإذن قالوا فالظالم ينسى هو المسلم والمختص والمؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات والسابق للخرس والبحس وهذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه هؤلاء ليأن الآية ليس فيها أن الإسلام هو الحجة وإنما فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: واعلموا لنفسه هو الذي قصر في بعض الواجبات ترك بعض المحرمات ومقصده هو الذي أدى الواجبات ترك المحرمات وسابق بخلافه هو محسن. فالآية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام كعجيب رأي لما النبي عن الإسلام وعن الجمال وعن الإحسان. ومن عبد الله أيضا أن الله أن النصوص دلت على تسميات الإسلام باسم الإيمان واسم الإيمان باسم الإسلام. ففي عين إبراهيم الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال. الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث وصي عبد القيس فسر الإيمان بالأعمى فإن في حديث وفف عبد القيس فإن حديث صحيح طبعه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتذرون ما الإيمان بالله وحده شهدته أن لا إلهي الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيقاء الزكاة وصبر رمضان وأن تعد خبص ما غرنته فغسر الإيمان بالعمان قالوا إن النصوص تلص سمّت الإسلام بما سمّى به الإيمان وسمّت الإيمان بما به الإسلام القول الثاني ياهل يا العلم في مسمّى الإسلام والإيمان أن الإيمان والإسلام شيء واحد فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام فهو مترادفان وذهب إلى هذا بعض أهل السنة وعلى رأسه الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا في كتاب الصحيح في الصحيح في التراجمة لأنه يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو إسلام وشار شعر السنة في هذا القول بعض أهل بدعة الخوارج ومعتزلة قالوا إن الإسلام مسلم. الإسلام هو الإيمان والإيمان هو إسلام فهما متراجسات وأجابوا عن حديث إبرايل الإسلام سارس ولا إله إلا الله قالوا هذا على تقدير في تقدير والتقدير شعائر الإسلام سارس ولا إله إلا الله شعائر الإسلام سارس ولا إله إلا الله ولكن الأصل عليهم التقدير واستدلوا بقول الله تعالى في قصة قوم لوط في قص لوط عليه الصلاة والسلام فأخرج لمن كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قالوا هذا بيت واحد وصفه بالإيمان وصفه بالإسلام بيت واحد وهو الوطن وابنتاه نجاهم الله من الهلاف فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم ف... فهذا يدل على أنهما مترادفان ولكن الصواب أن... أنهما ليس مترادفين الجواب عنها عن هذه الآية أن البيت المخرج اتصل بالإيمان والإسلام. لوط وبركاه اتصلوا بالإسلام والإيمان. فانفصلوا بالإسلام وصلوا بالإيمان. فانفصل عليهم أصله الإسلام وأصله الإيمان. ولا يزال منهن هذا البيت المخرج اتصف بالإسلام والإيمان ونكون الإسلام والإيمان واحد. لأن غيرهم قد لا يتصف في صفة الإيمان. ومن أدلتهم هو قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فهذه الآية فيها أن الله نفعهم إيمان وأشفت لهم الإسلام فجل على فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، ولو كان ولو كان الإيمان والإسلام شيء أي؟ لما نفع عنه الإيمان؟ فظنوا نفع عنه الإيمان واستفروا الإسلام. دل على أن هؤلاء منافق، أن هؤلاء منافقون. والمعنى أقسمنا، استسلمنا وانقضى للإسلام ظاهرة، نفاق. والصواب الذي عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء يحققون من السنة وعلى رأسهم الشيخ الإسلام الثنيي وغيره أن هذه الآية ليست منافقة، وإنما هي في رعاية الإيمان، لأن هذه الآية من سورة الحجرات وهي تتحدث عن سيرة فيها المعاصي والقتل والغيبة المира والصفرية والهم والامز وليس فيها النفاق وإنما هي في رعاية الإيمان، فواعف الإيمان. ينفع عنه الإيمان ويثقله السفس وإن كان لابد الإسلام بالإيمان من الصحبة إلا أنه لا يطرق على اسم الإيمان ويدل على هذا ما سبق هذه الآية السباع واللحا فإن هذه الآية في في المؤمنين قال قال فيها وإن سطع الله ورسوله لا يسكن أعمالك شيئا فأثبت لهم طاعة الله ولرسوله ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة فليمَنُّونَ عَلِكَ أَنْ أَسْلَمُوا فَأثبت لهم إسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام والقول الثالث لأهل العلم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الظاهرة ودليلهم حديث جبرائيل فإن النبي فإنه لما سأل النبي صلى الله, صلى الله وسلم عن الإسلام فسرها في الأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان، فسره في العتقال في الباطن. تدل على أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب الذي تدل عليه النصوص الذي عليهم يتحققون من أهل العلم، والذي قرأ السلف الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما. بالاختران والاخراج بالتجرد والاختران فاذا انفرد الإسلام دخل فيه الأعمال من الظاهر والباطنة واذا انفرد الإيمان دخل فيه الأعمال الباطنة هو الرهنة واذا اجتمع صار لكل واحد منهما فسر الإسلام بالأعمال الظاهر وفسر الإيمان بالأعمال الظاهر كما في حديث جبرائي فإنه اجتمع لما اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهر وفسر الإيمان بالأعمال الظاهر لما سأل عن الإسلام قال الإسلام فسر الإسلام بالشارتين والصلاة والزكاة والصوم والحج ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقاد في الباطل بنيان الله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخرة وقدر الخير والشر وإذا انفرد أحد وما دخل في الإسلام فإذا انفرد الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهر والباطل كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطلة وكذلك الإيمان إذا انفرج فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطلة بهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف وهذا ليس خاصا بالإسلام وكذلك يسمى الدين الدين إذا أطلق إلا يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، البر إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، التقوى إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. لكن إذا السماع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهم، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، السماع البر والتقوى صار لكل واحد منهم البر على الأوامر، والتقوى فرق النواحي. وإذا أطلق البر وحده شمل الأعمال الظاهرة وباطنة وإذا أطلق التقوى وحدها شملت الأعمال الباطنةAH PHYMA وكذلك أيضا الفقير والمسكين. الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. وإذا سمع فسر الفقير بما هو أشب الحاجة فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد نصر التفاعه يعني مدة سنة والمسكين هو الذي يجد نصر التفاعه إلا أنه لا يجد التفاعه ولهذا بدأ الله بالفقير في قوله تعالى أن الفقراء إنما الصادقات للفقراء والمساكين فالفقراء والمساكين يونسر شيئان لكن في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقبتان والتمرة والتمرتان هنا يدخل فيه يدخل فيه السقيت وكذلك الروبوبية والألوهية إذا طريقة الروبوبية دخلت فيه الألوهية وإذا طريقة الألوهية دخلت فيه الروبوبية وإذا فسر وإذا جمع فسرت الروبوبية بفعل ضرب أيها الأحياء في الله نتبقى من ما بني هذا الشريف تتابعونها في الشريعة الثانية.